فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُمْ قرنه وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك من الذين في নীতিম্য কুহূলুজ্জন الصَّاغِرِينَ খুন মি নি পালেয় মি নয় দ্রৌন ইলাই ই তিসবু ইনল জহিল যদল হুম অবু স পরীদ ইন্স মালী ثم فَبَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ يَسْجُنُوهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا سَيُصْبِحُ ظَمْأً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَعْلَمُ لا أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ب آ خجهُ